الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعفو وإياك نستعين اهدنا الصراع وقال اخذ الرحم ولا شعبها والعباد عطوا طول لا يسفكون بالدم وامر بامر يعذ No, no, no. I uh -huh. نَظَرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا أَعْنَانِ لِفَجْرٍ مِنْ طُهْرٍ كَالْقَلْبِ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا لَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْذِرُونَكَ إِلَّا الصراط المستقيم صراط الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين و ريوم من من قبل كفح قبر الذين سخرهم ما كانوا به يستهزئون قل من لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم مما يصحبون بل فَلا يَرَوْنَ أَنَّ مَا آتَيْنَا لِقَوْمٍ قُصْفًا فِيهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ نفحة من عذاب رفك ليقولن يا ويلها ليقولن يا ويلها إننا كنا والبين الله لبس شيئا وإن كان في <تصفيق> الصال هفة من خرد لنتينا بها مع الله لمن حمد ربنا ولك الحم